على موقع معرضنا هل تعلم أن المصلحة جمعت أفوان طول ما فلوسك سكن جيوبك على رأسك دار أعمل حاجة لفسك والدماء لما تحتاج أنه هو زد وغاب أزاكن في الزرع أعمل بعد وشفت عسال وحشت ومسك نتاعيش في زماننا في حد تفيد هنعيش وسط بشر قحده مش زنبي يا بيه هتديني حل يا بالمشكلتي وانا من بين اوعدك مشافرك مطوى ولا امسك موت هتشوفني كان غير الاول فودن ومقروص من عشت تنثر باوي اللي بدي يا محبوب بس ليدك يا سويش اصبق كفاية طلتيش انا شاب المطاريش عملي احترام للبادلة امي الحاجوزة ببيتة ليه يا عمي جبت زردة مش هقفل انا يا نيتك هطلب سيادتك كاولة ماليش اخدت الزنيورة منك وجريت الفان بقى انك مطار تسفق بايا عبيت كانت بدول مش اجلان سلو في البيت Gue t referred on ya am behaviors, Și anas naatt, As-tu ngade ni na ba ge mayor bang sa hne challenge, sa mga as-ta-sot Substit上 kin. Boy, Mok是我 krai helbang Genso مش زيك انا فرفو مامي حتيالك <سؤال> نطفو اتعلموا ان المصلحة جمحة اكوان طول مطلوش افسك نجيوبك على راسك تان اعمل حاجة لنفسك واتباق لي ما تحتاج عندما يدق سلك الفرقة في كلاب بتزود الحقن كلها بتقول جرب تسحب شوف مين على واخد ما باكنش متذكرين فتح يا يا انا عمك وع انت نسا ما بنبنداء لكن قلوب مخيخه عفوا حد بالله تحت شعري لو ما تعملش فيها شيخه لازم ان على عادي بس انا زلان. زلان علشان كش والنبي قدامي ده الدور الغلبان ما <تصفيق> كاش مش تاني بطل تحنين هلبسلك طربحه علشان في بيته ما بيستلمك يا <تصفيق> علينا و ابو عندنا نطرون جاي من الناس راجل و لك انا مش واحد منهم مهانساكو بكو زمتيرة <تصفيق> انا ده من الحزن تصف وخلاص بيجي تاعبا والتعب اللي في قلبي مش راضي خير وشرت عمري بيجري وصاتي <تصفيق> <يا> عمال بيسير <تصفيق> انا مش صدمة قلبي تقط تعبا وبموت جسمي بينجل لأ مش قادر كنت انا جبرو وعشان ما بقاش عال عليكم وغاب ساكن في الدراء من بعد وشفت عساب انت وحش بي ونفس اضمه كنت اكنت بموت وانا شايلو في التبوت بصروف بعقل والصور ما اقول انا دم ايت امه اديها شايلة سور ايه اللي بغيابه بموت مرواني التركة افوت بيدالي ستكبرو اديها ناس جدا بايز حال طب بكديات عدتك شابوريا عملت سكان تلفات على بيت خصم من عوامده في الدنيا عم الكوارث شلت الزمن ودانا زي قد عنته محفوره فيه الباش عمر الهم اوعى robal bwaato aserto di mish betghayr ruba'a dshn elam min youm wela to law yensahbal 'ala 'arkah tshoofou gawz znzaa tandro khosh سلحة تيضا والبشا اسلامي معروف فارس يا زمان ومين العربي خاطير ما مكيش وصادو تيض وما يكونش بالتخطير ما تسولو اين تتا عيزان خطا القروان عامل فياضا في الالحاق بحر وتعب توصلو تنظف لي ويا كهبو توضي كلامة على وقبنا ونحتله في القنصه كده قنص آل. من الفرسان وابطال الفنان واول ادانه شاطره عمل عليك قد ليه علي له لي. ده ابري والمميه وحزوه ليه واخد النقاط غزانه ويا الماضي عندهم رد حاشي ما فيش سنع المدري عندنا ما فيش غلط moka